كم الساعة؟ صايلر واحد. واحد اثنان, اثنان. ثلاثة, ثلاثة. اربعة. أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثمانية ثمانية تسعة تسعة عشرة عشرة أحد عشر أحد عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر, خمسة عشر. 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, on, on, on, on, on, on, 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 20 3 و 20 3 20 3 20 3 20 ثلاثة وعشرون